وتركنا على ا ل م ح ج ة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك مفتون م فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وعلى التابعين وتابعيهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته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 هذا قدو الله عز وجل وفي هذه ا ل م ر ح ل ة التي من الله عز وجل علينا فيها بهذه ا ل ا ن ف ر ا ج ة ا ل د ع و ي ة لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن في كثير من ا ل أ ح ي ا ن أ ن يرد دعوات إ خ و ا ن ه هنا أ و هناك ف أ ر ج و أ ن يعذر ا ل إ خ و ة في مثل هذا ا ل أ م ر ثم نقول أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام لقد كان حديثنا في اللقاء الماضي عن ش م و ل ي ة ا ل إ س ل ا م وكمال هذه ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ط ه ر ة التي أ ك م ل ه ا الله عز وجل لعباده فهو الذي أ ن ز ل على عباده قوله عز وجل اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ونحن لا نزال في هذه الخطب نؤصل هذه المبادئ ا ل أ ص ي ل ة في ديننا حتى نذكر أ ن ف س ن ا ب أ ن ن ا على دين قويم وحتى نفهم أ ن ا ل إ س ل ا م إ ن م ا هو منهج ك ا متكامل ل م ل ل ح ي ا ة كلها و أ ن ه ليس مقصورا على أ ل و ا ن م ع ي ن ة من العبادات تقام في المساجد و إ ن م ا هو ص و ر ة م ت ك ا م ل ة ل ل ح ي ا ة ب أ س ر ه ا ل أ ن الذي شرع هذه ا ل ش ر ي ع ة هو الذي خلق العباد والذي خلقهم هو ا ل أ ع ل م بما يصلحهم وما ينفعهم وما يضرهم أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ونحن اليوم نرى أ ث ر ا ً من آ ث ا ر تطبيق ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ماذا لو طبقنا شرع الله عز وجل نرى اليوم ا ل أ ث ر ا ل أ م ن ي لتطبيق ش ر ي ع ة الله العظيم الجليل تبارك وتعالى ا ل أ م ن في ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م دين ا ل أ م ن والسلام المنهج الحق الذي هو منهج السلف الصالح الذي هو منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة منهج ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة هو الذي يحقق ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن و ا ل س ع ا د ة لكل من يعيش في المجتمع المسلم والأمن والامان أ م ن و ل أ والاطمئنان بمعنى واحد أ و متقارب وضد ا ل أ م ن الخوف فهما ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يجتمعان ولا يرتفعان بمعنى أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يزول عنه ا ل أ م ن والخوف معا بل إ ن ه إ م ا أ ن يكون آ م ن ا و إ م ا أ ن يكون خائفا وقد ورد ا ل أ م ن والخوف في كتاب الله عز وجل بهاتين الصورتين المتضادتين فقال الله عز وجل وهو يمن على قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أ ط ع م ه م من جوع وامنهم من خوف ويمتن الله تبارك وتعالى على أ ه ل م ك ة ب ن ع م ة ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن وهي ن ع م ة غ ا ل ي ة حقا يجب أ ن ي ت أ م ل ه ا المسلمون قال الله عز وجل وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من أ ر ض ن ا إ ن نتبع سبيلك يا محمد صلى الله عليه وسلم إ ن نسر في طريقك ف إ ن ن ا نتخطف من ا ل أ ر ض قال الله عز وجل أ و ل م نمكن لهم حرما آ م ن ا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا اولم نمكن لهم حرما آ م ن ا يجبى اليه ثمرات كل شيء بل إ ن هذا ا ل أ م ن ن ع م ة عظيمه ة حتى ل أ ل الجنة حتى ل أ ه ل ا ل ج ن ة يمن الله تبارك وتعالى عليهم ب ن ع م ة ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يعيش في ل ذ ة و م ت ع ة ونعيم وهذا حال أ ه ل الدنيا يعيش أ ح د ه م في لذات ومتع وراحه ة س ع ا د ة ب ا ل غ ة عنده كل ما يريد من أ ل و ا ن الترف ومن مباهج الدنيا ولكنه مع ذلك شديد القلق لا يطمئن على نفسه ولا يطمئن على حياته ولا يطمئن على هذه اللذات التي يملكها بل إ ن ه يخاف أ ن تزول عنه في أ ي ل ح ظ ة أ و في أ ق ر ب ل ح ظ ة فتجده على رغم كثره ماله وعلى رغم عظم جاهه و أ ل و ا ن النعيم والترف التي يملكها إ ل ا أ ن ه قلق متحير حزين مكتئب حتى قد يؤدي به ا ل أ م ر في كثير من ا ل أ ح ي ا ن إ ل ى الانتحار يتخلص من حياته كلها مع ملذاتها وشهواتها ومتعها ل أ ن ه لا يطمئن فيها على نفسه ولا يحقق فيها ن ع م ة ا ل أ م ا ن ولا تتحقق له ولذا امتن الله عز وجل على أ ه ل ا ل ج ن ة فيكون شعارهم الذي يستقبلون به عند دخول الجنه ادخلوها بسلام آ م ن ي ن ويبين الله تبارك وتعالى أ ن إ ق ا م ة الناس ل ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ه م للزكاه وطاعتهم لله عز وجل والتزامهم بما أ م ر الله تبارك وتعالى به وما أ م ر به رسوله صلى الله عليه وسلم وانتهاؤهم عما نهى الله ورسوله عنه هو السبب الحقيقي لتحقق ا ل أ م ا ن وتبديل الخوف إ ل ى أ م ن و س ع ا د ة و ط م أ ن ي ن ة قال الله عز وجل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 وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ف ا ل أ م ن في الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ن م ا يتحقق للموحدين يتحقق لمن قاموا ب ع ب و د ي ة الله عز وجل على الوجه الذي أ ر ا د ه الله منهم تبارك وتعالى الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات يستخلفهم الله عز وجل في ا ل أ ر ض ويمكن لهم دينهم دين ا ل إ س ل ا م الذي ارتضاه الله عز وجل لهم دينا ويبدل خوفهم أ م ن ا ويبدل حزنهم س ع ا د ة ويبدل قلقهم ط م أ ن ي ن ة وقال تبارك وتعالى في آ ي ة أ خ ر ى الذين آمنوا الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم أ و ل ئ ك لهم ا ل أ م ن وهم مهتدون الذين آ م ن و ا بالله عز وجل وصدقوا في توحيده وصدقوا ما جاء في كتبه على أ ل س ن ة رسله وقاموا ب ش ر ي ع ة الله عز وجل في أ ن ف س ه م وطبقوا شرع الله تبارك وتعالى كما يستطيعون وحيث ما يستطيعون لم يلبسوا ايمانهم بظلم لم اي لم يخلطوا ايمانهم وتوحيدهم بالشرك بالله عز وجل لما نزلت هذه ا ل آ ي ه فزع الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه يا رسول الله واينا لا يظلم نفسه و أ ي ن ا لم يظلم نفسه فقال فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس الظلم الذي يعنونه ولكن الظلم هنا هو الشرك ثم تلا قول العبد الصالح لقمان ان الشرك لظلم عظيم فالشرك بالله عز وجل والوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى سبب في الحرمان من ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن وسبب من فقدان ا ل ط م أ ن ي ن ة و إ ش ا ع ة الخوف والقلق بين العباد ولذا ف إ ن التحذير من الشرك أ م ر خطير حذر الله عز وجل من الشرك وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك وحذر هؤلاء الذين يطوفون حول القبور ليلا ونهارا من الوقوع في الشرك الذين يسجدون عند المقابر والذين يتمسحون ب ا ل أ ض ر ح ة والذين ي س أ ل و ن ا ل أ م و ا ت يقعون في الشرك ا ل أ ك ب ر المخرج من م ل ة ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا وقعوا في ذلك وقع عليهم الخوف والرعب والفزع والهلع والذعر الدائم المستقر ومع ذلك ف إ ن ن ا لا نقول ب أ ن تهدم هذه القبور والأضرحة لما يولد ذلك من الفتن والمنكرات الكبار نقول هذا لنطمئن س ي ا د ة المفتي الذي يخرج باكيا بدموع م ن ه م ر ة ويقول هذا حرام هدم هذه القبور حرام السلفيون يهدمون المقابر أ ل ي س لك عدو إ ل ا السلفيين يا رجل أ ل ي س لك عدو تريد أ ن تتخلص منه وتنتقم منه إ ل ا السلفيين لا يزال يعادي المنهج السلفي ويعادي العلماء ويعادي الدعاه إ ل ى الحق ويسخر منهم س خ ر ي ة ش د ي د ة العجب ن س أ ل الله عز وجل أ ن يبدلنا خيرا من هؤلاء جميعا امور ع ج ي ب ة كلما حدث حادث أو دب دبيب على الارض قالوا انهم السلفيون هم الذين صنعوا كذا وهم الذين فعلوا كذا هم الذين خربوا البلاد السلفيون يهدمون بيت فلانه ولماذا وما شان السلفيين او ما شان الملتزمين او ما شان المسلمين الموحدين بهذه الامور انهم يقيمون حد قطع الاذن اي حد هذا حد سماع الغناء مثلا نقيمه على الناس إ ن ه م قطعوا يد فلان ثم تخرج ص ح ي ف ة ا ل أ ه ر ا م بمنتهى ا ل ب ج ا ح ة وغيرها من الصحف لتكتب هكذا ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة بالفيوم تكسر المقاهي وتضرب المتبرجات ويصبون عليهم ماء النار هل ر أ ي ت م احدا حصل معه شيء من هذا إ ن ه ا م ش ا ج ر مباشرة ق ا م ت بين ج م ا ع ة من الناس وفيهم ملتحون وجرى ما جرى ما ش أ ن المنهج كله أ ع ي د و أ ك ر ر و أ ق و ل أ ي ه ا الكرام إ ن هؤلاء لا يحاربون السلفيين ك ج م ا ع ة أ و حزب ل أ ن ا ل س ل ف ي ة ليست حزبا افهموا هذا جيدا ا ل س ل ف ي ة ليست حزبا وليست ج م ا ع ة م ن ف ص ل ة عن الناس جميعا إ ن ا ل س ل ف ي ة هي ا ل ط ر ي ق ة ا ل ص ح ي ح ة في فهم ا ل إ س ل ا م ا ل س ل ف ي ة باختصار شديد هي العمل بكتاب الله عز وجل و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف ا ل أ م ة ومن هم سلف ا ل أ م ة أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين إذن فكلكم أ ي ه ا الجالسون ا ل آ ن أ م ا م ي من كان منكم صاحب ل ح ي ة أو لم يكن ص او ح لحية ب أ لم يكن صاحب ثوب قصير فهو سلفي يجب أ ن يكون كذلك في عقيدته ومنهجه وعباداته واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن ا ل س ل ف ي ة منهج ندين الله عز وجل به ا ل س ل ف ي ة منهج قال فيه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم افترقت اليهود على إ ح د ى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على ث ن ت ي ن وسبعين فرقه وتفترق أ م ت ي على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة و أ ر ي د ك م أ ن تفهموا أ ي ض ا هناك فارق بين الفرق الضاله ا ل م ن ح ر ف ة عن منهج أ ه ل ا ل س ن ة وبين الجماعات فارق بين هذا وذاك فارق بين ا ل س ل ف ي ة أ وبين أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وبين الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة والمرجعه هذه أ م و ر أ خ ر ى وفرق قال وتفترق أ م ت ي على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة قالوا ما هي يا رسول الله قال ا ل ج م ا ع ة هل هي ج م ا ع ة م ع ي ن ة م ح ص و ر ة في ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة لا قال صلى الله عليه وسلم في ر و ا ي ة أ خ ر ى موضحا هو ما كان على مثل ما أ ن انا عليه اليوم وأصحابي م ك ن عليه ى مثل ما ل أنا ع اليوم و أ ص ح ا ب ي يعني من اتبع منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بفهم أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي السلفية. السلفيه دين دين وليست حزبا وليست ج م ا ع ة وليست فريقا من الناس بل إ ن ن ا نقول دائما إ ن كل مسلم يجب أ ن يكون سلفيا وهذا هو المفترض في كل مسلم ينتمي إ ل ى أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فهذا الذي ينتمي إ ل ى المنهج السلفي يجب أ ن يكون سلفيا بحق سلفيا ب أ ق و ا ل ه و أ ع م ا ل ه ومظهره وجوهره واعتقاده و س ل ا م ة صدره للناس وهذا ا ل إ خ و ا ن ي يجب أ ن يكون سلفيا ً في اتباع كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا التبليغي يجب أ ن يكون سلفيا ً وهكذا إ ذ ن فهو منهج وهذا الذي لا ينتمي إ ل ى أ ي ج م ا ع ة من الجماعات يجب أ ن يتبع كتاب الله وسنه ة ر س و ل من الذي يفهم عن الذي الله و رسوله أ ص ح اصحاب ب ه أ رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم هذه هي ا ل ق ض ي ة باختصار شديد حتى لا يتوهم متوهم منكم حين ي ق ر أ هذه الصحف ا ل م ج ر م ة أ و يشاهد هذه القنوات ا ل ض ا ل ة المضله أو ان ا ل ج م ا ع ة ا ل س ل ف ي ة أ و ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ما هي إ ل ا حزب من ا ل أ ح ز ا ب منفصل عن ب ق ي ة الناس كلا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة إ ن هؤلاء يكرهون ا ل إ س ل ا م كله يبغضون ا ل إ س ل ا م هم لا يريدون ل ل إ س ل ا م وجودا أ ص ل ا لكنه مش قادر يقول أ ن ا بكره ا ل إ س ل ا م فيرميها ت ا ر ة على ا ل إ خ و ا ن سميهم ج م ا ع ة م ح ظ و ر ة ويرميها ت ا ر ة على السلفيين ويرميها ت ا ر ة على كذا على ا ل و ه ا ب ي ة وعلى ا ل إ ر ه ا ب ي ي ن نحارب ا ل إ ر ه ا ب نحارب التطرف نحارب ا ل ر ج ع ي ة والمقصود بهذا كله الحرب على دين الله عز وجل الحرب على ا ل إ س ل ا م فانتبهوا بارك الله فيكم نعود إ ل ى موضوعنا موضوع ا ل أ م ن إ ن ديننا دين أ م ا ن وسلام للمسلمين ولغير المسلمين تامل كيف أ ن ا ل م ع ص ي ة و أ ن م خ ا ل ف ة ا ل ش ر ي ع ة و أ ن عدم تطبيق ا ل ش ر ي ع ة في البلاد وبين العباد سبب في ضياع ا ل أ م ا ن وسبب في هلاك ا ل أ م م اسمع إ ل ى هذه ا ل آ ي ة و ت أ م ل ه ا بقلبك أ خ ي الحبيب قال الله عز وجل رب قرية رزقها رغدا الله مثلا كانت كانت يأتيها آمنة مطمئنة رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف, لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ت أ م ل و ا هذه ا ل آ ي ة بقلوبكم أ ي ه ا الكرام هذه ا ل ق ر ي ة كانت آ م ن ه م ط م ئ ن ة كل فرد فيها آ م ن على نفسه آ م ن على ماله آ م ن على عرضه آ م ن على معتقده وفكره وثقافته وشؤون حياته كلها م ط م ئ ن ة لا يصيبها شيء من القلق ياتيها أ ت ي ه رزقها ي أ رزقها رغدا من كل مكان يجمع الله عز وجل لهذه القريه ة ل ذ ه القرية ا ل أ ر ز ا ق والعطايا والعطاء إ ن م ا هو من الله ولكنها مع ذلك جحدت نعم الله كفرت ب أ ن ع م الله كفرت ب أ ن العطاء إ ن م ا هو من الله وحده عاندت ربها خالفت ش ر ي ع ة ربها ربها عز وجل يعطيها وينعم عليها ويمن عليها ويخدق عليها ا ل أ ر ز ا ق والعطايا وهي تعصيه بما يرزقها, تعصيه بما يرزقها وتخالف أ م ر ه ب ا ل ن ع م ة التي أ ن ع م عليها وتتجرا على م خ ا ل ف ة أ م ر ه و م ع ا ن د ة شرعه بالعطايا التي من بها عليها فماذا تكون ا ل ع ا ق ب ة ف أ ذ ا ق ه ا الله ت أ م ل أ ي ض ا إ ل ى ك ل م ة أ ذ ا ق ه ا إ ن الله عز وجل لم يضرب عليها الجوع والخوف ولكنه أ ذ ا ق ه ا فقط فكيف لو ضرب عليها الجوع والخوف بكل أ ل و ا ن ه ف أ ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع والخوف هل هذا ظلم من الله لعباده حاشا لله بما كانوا يصنعون بما كانوا يصنعون وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر الفساد في البر والبحر في زلازل وبراكين ومعاص ترتكب هنا وهناك وفساد يعم البلاد والعباد وممتلكات تحرق وتخرب وتدمر وتهدم بل وحتى في البحار مصائب تجري وكل هذا بما كسبت أيدي الناس بما كسبت ايدي ل ن ا بما س كسبت أ الناس ليذيقهم بعض بعض الذي عملوا ليس كل هذا الذي يجري كله إ ن م ا هو ببعض أ ع م ا ل العباد فكيف لو عاقبنا الله بكل ما نفعل ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون و إ ل ا ف إ ن ه قال عز وجل ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير تصوروا هذه اليابان التي تقدمت في صناعاتها تقدما هائلا مذهلا ولكنهم في غالبيتهم يعبدون بوذا يعبدون ا ل أ ص ن ا م من دون الله العلي العظيم تبارك وتعالى فماذا تكون ا ل ع ا ق ب ة الناس ينظرون إ ل ى اليابان ويقولون هذه د و ل ة م ت ق د م ة مع أ ن ه ليس لها دين لكنها تقدمت ومع أ ن هذه ا ل ق ن ب ل ة في هيروشيما و ن ج ا ز ا ك ي أ ص ا ب ت ه ا بما أ ص ا ب ت ه ا لكنها قامت في م د ة ي س ي ر ة وصنعت كذا وكذا و أ ص ب ح ت ا ل ص ن ا ع ة ا ل ي ا ب ا ن ي ة م ر ك ة م س ج ل ة لا يعترض عليها ولكن هل يدوم لها ا ل أ م ا ن ها أ ن ت م ترون وتشاهدون في نشرات ا ل أ خ ب ا ر الزلازل ا ل م د م ر ة والبراكين التي تهلك المفاعلات ا ل ن و و ي ة وتسبب ا ل إ ش ع ا ع ا ت ا ل م ه ل ك ة للناس جميعا وكلما ه د أ ت ا ل أ و ض ا ع عندهم قام زلزال آ خ ر زلزال جديد وهذه أ م ر ي ك ا يصيبها الزلزال ب أ م ر الله عز وجل الناس بعض الناس يظن أ ن أ م ر ي ك ا هذه أ ق و ى من كل أ ح د حتى من الله يظنون هذا يقول لك إ ن عندهم طائرات يعرف ارقام ا ل ف ل ن ة التي تلبسها وهو فوق و أ ن ت هنا في ا ل أ س ف ل من أ ي ن هذا ي أ ت ي زلزال مدمر هل يستطيع أ و ب ا م ا أ ن يوقف هذا الزلزال ويقول نحن أ ك ب ر د و ل ة في العالم ونحن يجب أ ن نحافظ على سيادتنا إ ن ه الله لو أ ر ا د الله عز وجل أ ن يدمدمها بقولكم لدمدمها كل هذا بسبب ماذا بسبب مخالفتهم ل ل ش ر ي ع ة وبسبب أ ن ه م لا يعبدون الله ولا يوحدونه فلن يتحقق لهم ا ل أ م ا ن مهما ارتقوا شوف آ د ي يجي الزلزال يدمر كل ما صنعوه وما ابتكروه وما اخترعوه ولا ينفع في رد الزلزال شيء أ و لا ينفع في رد امر الله شيء انظروا الى ما جرى في تسونامي وليس أ م ر ه ا ببعيد و إ ن كانت ا ل أ ي ا م قد بعدت بنا عنها مع أ ن ه كان هناك مسلمون ك ث ر و ن ولكنهم خالفوا شرع الله عز وجل ولكنهم أ د م ن و ا على المنكرات والمعاصي والمخالفات والزنا وشرب الخمر وفعل الحرام فكانت ا ل ع ا ق ب ة أ ن يهيج عليهم البحر وينقل الماء البلاد من أ م ا ك ن ه ا إ ن ه الله إ ن ه الله القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في ا ل أ ر ض فيا ايها العاصي احذر غضب الله ويا ايها المخالف ش ر ي ع ة الله احذر ن ق م ة الله ويا ايها البعيد عن طريق الله لا بد أ ن تخاف من عقاب الله ف إ ن عذاب الله شديد و إ ن عقابه أ ل ي م وكذلك أ خ ذ ربك إ ذ ا أ خ ذ القرى وهي ظ ا ل م ة إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد ويؤكد ا ل ق ر آ ن وتؤكد ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ط ه ر ة على وجوب ا ل م ح ا ف ظ ة على ن ع م ة ا ل أ م ا ن والاطمئنان فهذا النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يصون أ م ن الفرد و أ م ن المجتمع كله فيقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المسلم من سلم المؤمنون من لسانه ويده المسلم, المسلم الحقيقي م م س ل ل ا من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أ م ن ه الناس على دمائهم و أ م و ا ل ه م هذا هو ا ل إ ي م ا ن سبيل إ ل ى ا ل أ م ا ن المؤمن حقا هو الذي آ م ن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم و أ م ن الناس على أ ن ف س ه م منه و أ م ن الناس على دمائهم و أ م و ا ل ه م من هذا ا ل إ ن س ا ن بل حتى في م ع ا م ل ة الجار يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن ق ا ل من يا رسول الله قال من لا يامن جاره بوائقه جارك مجاور لك ولا يشعر ب ا ل أ م ا ن من ناحيتك ف أ ن ت لم تحقق ا ل إ ي م ا ن بعد لم تحقق ا ل إ ي م ا ن إ ذ ن ف ا ل إ ي م ا ن سبيل ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن و ا ل إ س ل ا م سبيل ا ل س ل ا م ة والسلام في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة شرع الله عز وجل ا ل أ م ن ليتحقق به اطمئنان الفرد واطمئنان المجتمع كله فعلى مستوى الفرد قامت ا ل ش ر ي ع ة الغراء لتحفظ الضروريات الخمس لكل إ ن س ا ن تحفظ الدين وتحفظ العقل والنفس والمال والنسل والعرض هذه ضرورات ا ل ح ي ا ة التي لا تقوم ح ي ا ة أ ح د من الناس بدونها مسلما كان أ و غير مسلم ففي جانب حفظ الدين حفظت ا ل ش ر ي ع ة على المؤمن دينه وعقيدته فحرمت الكلام في دين الله عز وجل بغير علم ومنعت من إ ل ق ا ء الشبهات على الناس لتضليلهم عن دينهم وهكذا كان أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ر أ ص ح ا ب ه ليحفظوا دين الله عز وجل ويصونوه هذا صبيغ بن عسل لما كان ي ق ر أ قول الله عز وجل والنازعات غرقا ما النازعات غرقا يسال ولكن سؤاله ليس على سبيل الاستفسار ل م ع ر ف ة التفسير ولكن ك أ ن ه يلقي ش ب ه ة من الشبهات فلم يتركه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب ح ج ة أ ن هذه ح ر ي ة ش خ ص ي ة ولكل إ ن س ا ن أ ن يقول ما يقول ويفعل ما يفعل كما كان يعاملنا فاروق حسني سابقا يخرج مجرم من المجرمين ويكتب كتابا ويقول فيه إ ن الله والعياذ بالله ناقل الكفر ليس بكافر يقول فيه إ ن الله فنان فاشل ثم حين تقوم الدنيا وتزار وتريد أ ن تزار لدين الله عز وجل يخرج فاروق حسني بل يخرج مبارك نفسه ويقول هذه ح ر ي ة ش خ ص ي ة ح ر ي ة ش خ ص ي ة أ ن يسب الله ح ر ي ة ش خ ص ي ة أ ن يشتم رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و ق ر أ و ا على صفحات الجرائد الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا بكل ص و ر ة هذا يقول هل مات الرسول ب ا ل ز ا ئ د ة ا ل د و د ي ة و هذا يرسم ديكا و تسع دجاجات س خ ر ي ة من رسول الله و يقول محمد ج م ع ة و أ ز و ا ج ه ا ل ت س ع ة و إ ل ى ا ل آ ن يخرج يحيى الجمل و يقول لو نزل الله إ ل ى الانتخابات أ ي إ ج ر ا م هذا هل هذا حفظ لدين الله تبارك و تعالى هذا الرجل بمجرد أ ن ه ق ر أ آ ي ة رددها أ ت ى به عمر بن الخطاب وجعل يضربه ضربا شديدا على ر أ س ه حتى قال والله يا أ م ي ر المؤمنين قد ذهب كل ما في راسي أ س ه ذهب كل م في ر أ استقام الرجل علم أ ن هناك من يؤدبه ومن يقومه ومن يغار لدين الله عز وجل أ م ا أ ن نغار لكل شيء و ل نغار على عقيدتنا وعلى ديننا فهذا أ م ر في غ ا ي ة العجب ولذا أ ق و ل للناس افهموا ا ل ق ض ي ة فهما جيدا لا تحجبوا انفسكم لا تبعدوا أ ن ف س ك م عن الواقع ا ل ق ص ة ليست ق ص ة سلفيين وغير سلفيين ا ل ق ص ة ق ص ة حرب على ا ل إ س ل ا م هل ا ل إ س ل ا م يدمر البيوت والممتلكات هل ا ل إ س ل ا م أ م ر بهدم الكنائس والمعابد هل ا ل إ س ل ا م أ م ر بقطع آ ذ ا ن الناس بدون ج ر ي ر ة ولا قصاص لا والله أ ب د ا فهذا هو دين الله تبارك وتعالى جاءت ا ل ش ر ي ع ة لتحفظ على المؤمن دينه أ م ا أ ن يضيع الدين ويغيب الدين حتى من مناهج التعليم كما ذكرت لكم من قبل كل أ خ ي كل ك ل م ة فيها جهاد كل ك ل م ة فيها دين كل ك ل م ة فيها إ س ل ا م تمحى تحذف عمدا ماذا يريدون منا ماذا يريدون ب ا ل أ م س القريب كنت أ س ت م ع إ ل ى حوار للدكتور عبد المنعن أ ب و الفتوح كان يحاور أ ن و ر السادات في مجتمع أ و لقاء مؤتمر لهم وقام وكان طالبا ً كان ر ئ ي س اتحاد ا ل ط ل ب ة قام ي س أ ل ه يقول أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ع ل م ماذا تريد ا ل ق ي ا د ة ا ل س ي ا س ي ة أ ن تخرجني على أ ي شيء تربيني تربيني ل أ ك و ن مسلما أ م ل أ ك و ن كافرا أ م ل أ ك و ن شيوعيا أ م ماذا فماذا نقول نحن ا ل آ ن وقد غيب كل ما يتصل بدين الله عز وجل فليس هذا من ا ل ش ر ي ع ة ضياع الدين هو أ ع ظ م ا ل أ س ب ا ب في هلاك ا ل أ م م وجاءت ا ل ش ر ي ع ة أ ي ض ا لتحفظ على ا ل إ ن س ا ن نفسه نفسه التي بين جنبيه ليس حرا في أ ن يفعل بها ما يشاء قال الله عز وجل ولا تقتلوا أ ن ف س ك م إ ن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا أ ن ف س ك م ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أ ن يقتل المرء نفسه ب ح د ي د ة أ و بشيء فمن و ا ج ا نفسه ب ح د ي د ة حتى قتل نفسه يجيء يوم ا ل ق ي ا م ة يجيء نفسه بحديدته في نار جهنم طب هذه نفسي هي بين جنبي ولكنها ليست ملكا لك إ ن م ا هي ملك الوهاب الذي وهبها إ ي ا ك فيجب أ ن تصونها ويجب أ ن تحفظها وفي حفظ ا ل إ ن س ا ن لنفسه وفي حفظ ا ل ش ر ي ع ة لنفس ا ل إ ن س ا ن حرمت على ا ل إ ن س ا ن ارتكاب المنكرات والفواحش لماذا ليحافظ على نفسه ا ل ش ر ي ع ة لا تريد قتل الناس كما يتهمها هؤلاء المجرمون ا ل ش ر ي ع ة لا تريد إ ح ر ا ق الناس بالنار ولا تريد جلدهم ولا تريد تقطيع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م لكن ا ل ش ر ي ع ة تريد امانهم هل تقطع يد السارق هكذا ل أ و ل و ه ل ة دون أ ن يفهم أ ن ا ل س ر ق ة م ح ر م ة في دين الله كلا و إ ن م ا جاءت ا ل ش ر ي ع ة وحذرت أ و ل ا وحرمت افعل كذا ولا تفعل كذا اصنع كذا ولا تصنع كذا حافظ على نفسك صن نفسك من أ ن تقطع يدك او أ ن تجلد أ و أ ن ترجم أ و أ ن تقتل فلا تنتهك حرمات الله ولا ترتكب ما حرم الله عز وجل عليك أ ل ي س ت هذه صيانه لنفس ا ل إ ن س ا ن ثم جاءت ا ل ش ر ي ع ة أ ي ض ا لتحفظ عقل ا ل إ ن س ا ن فالعقل أ ع ظ م ن ع م ة تتميز بها أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن عن الحيوان العقل ن ع م ة غ ا ل ي ة يجب أ ن تصونها وصيانتك إ ي ا ه ا لا تعني أ ن تعترض بها على شرع الله ف إ ن أ د ا ة العقل ووظيفته أ ن يحاول تدبر ش ر ي ع ة الله ويفهمها أ م ا أ ن يتدخل فيها ويقول لماذا ف إ ذ ا لم يجد ا ل ح ك م ة أ و قصر عقله القاصر الضعيف عن فهم ا ل ح ك م ة يتهم ش ر ي ع ة الله فهذا مجنون وليس عاقلا ومن أ ج ل أ ن تحفظ ا ل ش ر ي ع ة العقل حرمت الخمر حرمت الخمر ل أ ن ه ا م س ك ر ة تغيب عقل ا ل إ ن س ا ن ف إ ذ ا غاب عقله ف س د ا ل طباعه و أ ف س د فيما حوله وربما اغتصب ا م ر أ ة وربما هجم على بيت و أ خ ذ ما فيه وربما فعل ما فعل وهو سكران غائب العقل فحرمت ا ل ش ر ي ع ة الخمر هؤلاء المجرمون يسمون الخمر مشروبات ر و ح ي ة وكانت عندنا ع م ي د ة كليتنا كانت تنادي في مجلس, الشعب وكانت في مجلس الشعب كانت تنادي بفتح محلات الخمر و إ ش ا ع ت ه ا وكان عندنا رجل كان عندنا رجل نقل من ك ل ي ة أ خ ر ى وابتليت به كليتنا والسبب أ ن ه قال إ ن الخمر حلال ف أ ر ا د و ا أ ن يعاقبوه ف أ ت و ا به إ ل ى ك ل ي ة الدراسات ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة ليفسد أ خ ل ا ق شبابها وبناتها أ ي ضلال يجري في الدنيا هذا ولذا شرعت ا ل ش ر ي ع ة الحد و ا ل ع ق و ب ة على شارب الخمر إ ذ ا كان هذا الشارب يعلم أ ن ه ا م ح ر م ة وهو مكلف وبالغ وعاقل ويدري ما يصنع ف إ ذ ا شرب أ ق ي م عليه الحد يجلد أ ر ب ع ي ن أ و ثمانين كما, كان كما بين النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ومع هذا ف إ ن ه لا يخرج عن ا ل إ ي م ا ن مع أ ن ه يجلد ويقام عليه الحد إ ل ا أ ن شرب الخمر ك ب ي ر ة لا يخرج بها من م ل ة ا ل إ س ل ا م ولا يخرج بذلك عن أ ص ل ا ل إ ي م ا ن وجاءت ا ل ش ر ي ع ة بحفظ المال وصاحب المال أ د ر ى بمعنى ك ل م ة المال ص ا حين ب به المال أدرى ح يحترق قلبه وهو يرى من ي أ خ ذ ماله أ م ا م ناظريه وقد حدثت حوادث في ا ل أ ي ا م ا ل م ا ض ي ة منها ما هو قريب منا من ن من هنا نزلت ا ل ط ب ي ب ة بفعل هؤلاء المجرمين وبتخطيطهم هناك ع م ل ي ة ض ر و ر ي ة في ح ا ل ة في انتظارك ثم صعدوا إ ل ى ا ل أ و ل ا د طرقوا الباب افتحوا الباب عشان هناك كذا وكذا بمجرد أ ن فتح الباب هددوهم بالسلاح وكتفوهم جميعا وسرقوا الذهب وكل ما تملكه ا ل م ر أ ة من مال وقد مات عنها زوجها رحمه الله هل هذه و ح ش ي ة أ م هذه أ م و ر ط ب ي ع ي ة و ح ر ي ة ش خ ص ي ة و إ ق ا م ة الحد الذي شرعه الله هو فقط ا ل و ح ش ي ة وهو فقط ا ل ق س و ة وهو فقط ا ل غ ل ظ ة حفظ المال نهى الله عز وجل ا ل إ ن س ا ن عن أن يبذر في م ان ل ه أ يبذر في ماله أ و يسرف في استعمال المال ولا تبذر تبذيرا إ ن المبذرين كانوا إ خ و ا ن الشياطين ولا تسرفوا انه ليحب ا المسرفين كل هذا ص ي ا ن ة للمال بل شرع ا ل إ س ل ا م ا ل ز ك ا ة وحرم البخل منعا لضياع المال وحفظا على بقاء المال وزيادته وزيادته فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من ص د ق ة بل يزيد المال ويبارك فيه الله تبارك وتعالى وجاءت ا ل ش ر ي ع ة أ ي ض ا بحفظ النسل والعرض فحرمت الزنا الذي هو ج ر ي م ة خ ط ي ر ة تهلك به ا ل أ م م والمجتمعات يخرج ا ل أ و ل ا د والبنات لا يدرون لهم أ ب ا ولا يعلمون لهم أ م ا فيتشردون في شوارع الدنيا ويصبحون ناقمين على المجتمع كله ويريدون أ ن يتحينوا اي ف ر ص ة للانتقام من المجتمع الظالم الذي حرمهم من أ ب حقيقي و أ م ح ق ي ق ي ة لماذا ل أ ن هذا المجتمع الظالم لم يقم حد الله عز وجل في الزنا ولو مرة و انه ح د ة ولو أ أ ق ا م حد الزنا م ر ة و ا ح د ة لاستقام حال هؤلاء ا ل أ و ل ا د وخرجوا من آ ب ا ء و أ م ه ا ت يعرفونهم فيطمئنون إ ل ى مجتمعهم جاءت ا ل ش ر ي ع ة بحفظ النسل حفظا ً تاما ً فحرمت كل ما يعرض ا ل إ ن س ا ن إ ل ى م خ ا ل ف ة شرع الله عز وجل في أ م ر النسل والعرض والشرف ليكون هذا صيانه ل ح ي ا ة ا ل أ ج ي ا ل كلها هذه هي شريعه الله وهذا هو ا ل أ م ا ن الذي يتحقق بتطبيق ش ر ي ع ة الله عز وجل فهل من سامع وهل من عاقل وهل من مجيب ن س أ ل الله أ ن يردنا إ ل ي ه ردا جميلا أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وعلى التابعين وتابعيهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فقد حافظت ا ل س ر ي ع ة كذلك أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام على ا ل أ م ن الاقتصادي للمجتمع وعلى ا ل أ م ن الثقافي والفكري للمجتمع وللمجتمع كله ف ا ل إ ن س ا ن حر في اعتقاده قال الله عز وجل لا إ ك ر ا ه في الدين قد تبين الرشد من الغي ولكن من دخل ا ل إ س ل ا م وعرف ا ل إ س ل ا م ثم أ ر ا د أ ن يرتد عن دين الله عز وجل ويرتد على عقبيه فهذا شان أ ن آخر ه ذ ش أ آ خ ر فارق بين ح ر ي ة ا ل ع ق ي د ة ا ل أ ص ل ي ة وبين أ ن يتنازل ا ل إ ن س ا ن عن ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ويرتد عنها ل أ ن في هذا إ ش ا ع ة للفساد العام الشامل لو أ ن ه ترك كل مرتد عن ا ل إ س ل ا م يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء يرتد عن دين الله عز وجل ثم يسب دين الله ويسب ش ر ي ع ة الله ويتهم ا ل إ س ل ا م ب أ ن ه ر ج ع ي ة وجمود وتخلف ثم يترك هذا ا ل إ ن س ا ن وغيره وغيره ستفسد الدنيا وسيحرم المسلمون من إ ق ا م ة دينهم بل وسيضل كثير من الناس عن طريق ربهم و ش ر ي ع ة ربهم تبارك وتعالى ولكن إ ذ ا ارتد يقتل يقتل لماذا يقتل أ ل ي س ت هذه و ح ش ي ة لا ليست و ح ش ي ة قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا نص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم و ب ا ل م ن ا س ب ة ف إ ن ي اعجب كل العجب من بعض ا ل أ ش خ ا ص الذين ينتمون إ ل ى ا ل إ س ل ا م وينتمون إ ل ى ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل ثم تراهم يميعون دين الله يميعونه ب ص و ر ة ع ج ي ب ة يقول لك المرتد لا يقتل لماذا تقتلونه أ ذ ك ر حوارا استمعت إ ل ي ه منذ م د ة على ق ن ا ة ا ل ر س ا ل ة صاحب هذه ا ل ق ن ا ة يجمع م ج م و ع ة من الشباب و البنات لا علم لهم في دين الله عز و جل على ا ل إ ط ل ا ق و بعدين عمال ي س أ ل ه م انت ايه ر أ ي ك في إ ق ا م ة حد الرده ايه ر أ ي ك ايه ر أ ي ك في إ ق ا م ة حد الرده يقام ولا لا يقام فده يقول لا لا ميتقتلش ي وطبعا المره تقول لا حرام تقتلوه ليه لا لا خلوا عندكم ر ح م ة ش و ي ة انتم بس حطوه في بيت كده وخلوه يعيش لوحده ابعدوه عن الناس ولا يزال الرجل يناقش وهو لا يتكلم ك ل م ة كل واحد يقوم يقول ر أ ي ه قول يا فلان قول يا ف ل ا ن ة ثم يقول بعد هذا وما ر أ ي ك م انتم الى اللقاء ماذا يراد بهذا ماذا يراد بهذا أ ن ا لا يعني لا أ ر ي د أ ن أ ت ه م ه بشيء من ذلك أ ب د ا ً ولكن ماذا يراد بهذا ت أ خ ذ آ ر ا ء الناس في ش ر ي ع ة رب الناس بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع ج ي ب ة أ ن ا أ ق و ل هذا ليحذر الناس وانا ا ل أ و ا ن أ ن يكون الكلام صريحا ً واضحا ً لن نظل نجمجم ولن نظل نحاول أ ن نداري ونجامل أ ن ونفعل دعنا من هذا كله ولنستمع إ ل ى الحق ولنتوب إ ل ى الله عز وجل ماذا لو ق ي م حد ا ل ر د ة على مرتد واحد سيصان دين ا ل إ س ل ا م ستصان ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م أ ن ا أ ذ ك ر لما أ ر د ت أ ن يعني أ ح ا و ل أ ن أ ك ت ب ر س ا ل ة الماجستير أ و الدكتوراه ناقشت هذا ا ل إ ن س ا ن الذي أ ك ل م ك م عنه وقلت له أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ح ض ر شيئا في ب ل ا غ ة ا ل ق ر آ ن قال افعل هذا عند غيري لماذا عند غيرك قال ل أ ن النصوص ا ل م ق د س ة الناس لا يحبون منا أ ن نتكلم فيها بالنقد يعني أ ن ت تريد أ ن تنقد ا ل ق ر آ ن أ ن ت تريد أ ن تعرض ا ل ق ر آ ن للنقد كغيره ينقد كما كان حال طه ا حسين كان يفعل هذا يقول ا ل ق ر آ ن كغيره من أ ي م ا د ة أ د ب ي ة ينقد يقال لو أ ن ه رفع كذا لو أ ن ه وضع كذا لو إ ن هذه ا ل ك ل م ة رفعت من المصحف ويترك هذا يفعل ما يريد ولا يقام حد من حدود الله عز وجل وكما أ ق و ل على ا ل س ن ة من يتسمون ب ا ل إ س ل ا م وبحجه الدفاع عن رسول الله يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أ ن ه أ ق ي م حد ا ل ر د ة على واحد من هؤلاء لاستقام دين ا ل أ م ة ثم شرعت ا ل س ر ي ع ة حد الحرابه تصور إ ن ا ل إ خ ل ا ل ب ا ل أ م ن أ و تضييع ا ل أ م ن م ح ا ر ب ة لله ورسوله م ح ا ر ب ة لله ورسوله انظر كيف سمى الله عز وجل قاطع الطريق محاربا لله ورسوله إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا أ ن يقتلوا او يصلبوا أ و تقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م من خلاف أ و ينفوا من الارض أ ر ض وهذه ل كل منها له شأنه فالإنسان ح د د و منها شأنه إذا و دون أن يأخذ شيئاً من أموالهم أو ع على السائرين الطريق شيئا ا يقتلهم ل ر يأخذ ينفى أن من فإنه من أ ينفى لأنه روعا المسلمين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع الامنين لا يروع مؤمن مؤمنا نهت ا ل ش ر ي ع ة عن ذلك نهيا شديدا و أ م ا إ ذ ا روعهم و أ خ ذ أ م و ا ل ه م فتقطع يده ورجله من خلاف تقطع يده ورجله من خلاف واذا قتل دون أ ن ي أ خ ذ المال ف إ ن ه يقتل و إ ذ ا قتل و أ خ ذ المال ف إ ن ه يصلب ويقتل هذه ش ر ي ع ة الله عز وجل ماذا لو طبقناها ما الذي يخيفنا منها أ ل س ن ا بذلك نحقق ا ل أ م ا ن للجميع إ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما أ ق ب ل إ ل ي ه ج م ا ع ة من العرنيين هاجروا الى ا ل م د ي ن ة ولما أ ق ا م و ا فيها استوبوها واستوخموها أ ص ا ب ه م مرض ووباء من ا ل م د ي ن ة ف أ م ر ه م النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يخرجوا مع إ ب ل ا ل ص د ق ة فيشربوا من أ ب و ا ل ه ا و أ ل ب ا ن ه ا و ا س أ ل و ا ا ل أ ط ب ا ء يقولون لكم إ ن فيهما شفاء من هذه ا ل أ م ر ا ض فصلى الله على نبينا محمد ولما خرجوا وزال عنهم ما كان بهم من الوباء والمرض وكان معهم راع يرعى لهم ا ل إ ب ل أ خ ر ج ه النبي صلى الله عليه وسلم معهم قتلوا ا ل ر ا ع و أ خ ذ و ا المال وارتدوا عن دين الله عز وجل بل وسمروا عين الراعي فهل يترك هذا هل يترك هؤلاء ويقال معلش ا دعوهم هذه ح ر ي ة ش خ ص ي ة و ه ذ ه واحد قتل مش إ ش ك ا ل وشويه جمال لا إ ن ه ا م ح ا ر ب ة لله عز وجل ف أ ح ض ر ه م النبي صلى الله عليه وسلم وسمر أ ع ي ن ه م ثم تركهم في مكان في ح ر محاربة لا يجدون فيها م ا أن يستقونه حتى ماتوا وذلك عقابهم في الدنيا لو أ ن ه اقيم هذا الحد ا ل آ ن م ر ة و ا ح د ة أ ل ا ي أ م ن الناس على طرقاتهم وعلى أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م و أ ع ر ا ض ه م هذه ش ر ي ع ة الله عز وجل و ش ر ي ع ة الله لا تحابي أ ح د ا ولا تجامل أ ح د ا إ ن أ م ي ز أ و من أ م ي ز ما يميز هذه ا ل ش ر ي ع ة أ ن الحق فيها يطبق على الحاكم والمحكوم لا مجامله ة إ ن حتى ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة هذه التي يزعمونها الديمقراطية تحمي أ ص ح ا ب ه ا وتحفظهم وتصونهم فقط و أ م ا غيرهم فلا ولكن شرع الله عز وجل لا محاباه فيه ت أ م ل إ ل ى حال ا ل م ر أ ة ا ل م خ ز و م ي ة لما سرقت و أ خ ب ر بها النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ر بتطبيق الحد عليها ولما أ م ر بتطبيق الحد عليها ث ا ر الناس كيف يكون هذا من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ س ا م ة حب رسول الله ف أ ر س ل أ س ا م ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا م ج ا م ل ة في دين الله قال افي حد من حدود الله تشفع يا أ س ا م ة ثم قام عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وخطب الناس وقال أ ي ه ا الناس إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم شوف الهلاك الهلاك والدمار سببه ايه إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم أ ن ه م كانوا إ ذ ا سرق فيهم الشريف مش شريف اليد ولكن شريف ا ل ن س ر شريف ا ل م ك ا ن الاجتماعيه تركوه ما يعملوش ح ا ج ة خلاص ده راجل ده ابن البه وابن الباشا و إ ذ ا سرق فيهم الضعيف أ ق ا م و ا عليه الحد ل أ ن ه ملوش حد ثم قال صلى الله عليه وسلم ك ل م ة م د و ي ة يسمعها التاريخ وايم الله لو أ ن ف ا ط م ة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله على نبينا محمد ف أ ي ش ر ي ع ة أ ع ظ م من شريعتنا و أ ي ش ر ي ع ة تحقق ا ل أ م ا ن أ ك ث ر من شريعتنا هل بعد هذا كله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يقال إ ن المسلمين يقتلون الناس ويقطعون آ ذ ا ن ه م ويخربون بيوتهم ويكسرون مقاهيهم ويهدمون كذا وكذا هل يقال هذا بعد ما سمعت هذا الذي سمعته هو منهج المسلمين هو المنهج السلفي هو منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة هو هدي الله وهدي نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فلنقل بكل اطمئنان ا ل س ل ف ي ة و ا ل إ س ل ا م دين ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن و ا ل س ل ا م أ س أ ل الله عز وجل أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من أ ه ل ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن في الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح أ ئ م ت ن ا وولاه أ م و ر ن ا اللهم ول أ م و ر ن ا خيارنا ولا تول أ م و ر ن ا شرارنا اللهم ول امورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو ع ص م ة أ م ر ن ا ودنيانا التي فيها معاشنا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 「あなたの声をかけたらあなたの声をかけたらあなたの声をかけたらあなたの声をかけたらあなたの声をかけたらあなたの声をかけたらあなたの声をかけたらあなたの声をかけたらあなたの声をかけたらあなたの声をかけた 「そして私たち ل そんなに大きな声をか ل たら」 و ا ل س ا の ق و ا ل س すことを知 ق ط ع ること ي 知っていることを知っていること ا 知っ ا いることを知っ ا いることを知っているこ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 「よく知ってくれている」 「そして私たちはこの世を去ることに夢をか د えることに夢 ن かなえることに夢をかなえることに夢をか م えることに ا ل かなえるこ م に夢をかなえる ي とに夢を م なえるこ ل م غ を و なえることに夢をかなえるこ ل に夢